لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة 114. وأكواب موضوعة مصفوفة وزرابي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 لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا ايابهم ثم إن لفضيله حِسَابَهُمْ